بوك تو <تصفيق> ساموطستات تخدخمتي أربعة وسبعون أربعة وسبعون تخوفنا رجاء الشيء رجاء الشيء شيجزليات <تصفيق> تماشمترات هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك ان تقص لي من فضلك ليس قصيرا جدا. من فضلك ليس قصيرا جدا. اوپرو من فضلك اقصر بقليل. من فضلك أكثر بقليل شيجلياد صورتابي جامشغاونوت هل يمكنك تظهير الصورة تحميد الفيلم هل يمكنك تظهير الصور تحميد الفيلم صورتابي الصور موجوده على السي الصور موجوده على ال سي دي صورتي كاميراشيه الصور موجوده في الكاميرا الصور موجوده في الكاميرا شيجليت ساعه الشكتهبه هل يمكنك اصلاح الساعه هل يمكنك اصلاح الساعه شوشا <تصفيق> غاتخيليا الزجاج تالف <تصفيق> <تصفيق> الزجاج <فارغة البطارية> تالف <تصفيق> <تصفيق> هل يمكنك كي القميص هل يمكنك كوي القميص؟ شكي تزليات شارف هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ شكي تزليات بخصات ملس هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ شيجيزلياد <سؤال> موميكيدوت هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار هل يمكنك ان تعطيني نار اسانتي ان سانتيبيللا خومار كاكس هل معك كبريت او ولاعه هل معك كبريت او ولاعه كااغت هل عندك من سجائر؟ سجر هل عندك من فضت سجر السجاراس دخن السجار تدخ السجار السجارات دخن السجر تدخن السجارة ؟ شي الغليون اتدخن الغليون